بسم الله عندك يا أخي كم جوازم ثمانية عشر لفظا إلى كم قسم تنقسم إلى قسمين قسم يجزم فعلا واحدا وهو ستة وقسم يجزم فعلين وهو ثلاث عشر جازما أحسنتا فمن التي تجزم فعلا واحدا لم وألم وألم وألم, وألم والأمر أمر والدعاء أحسنت بسم الله ناصم قالوا الجوازم ثمانية عشرة وهي لم وألم وألم وألم ولا من أمر والدعاء ولا في النهي والدعاء لا زل معا الجوازم التي تجزم فعلا واحدا أخذنا منها لم ولما وأن معناهما حرف نفي وجزم وقلب ومعنى جزم أو معنى جزم ظاهر أي أنها تجزم الفعل الذي بعدها ونفي كذلك أيضا ظاهر تنفي ما بعدها وقلب أي تقلب زمن المضارع من الدلالة عن الحال أو الاستقبال إلى المضيه هذا معنى قلب أخذنا أمثلة على لم ولما بقي معنى ألم وألما نأخذ وألم ما نأخذ أمثلة وألم وألم أصلهما لم ولما زيدت عليهما الهمزة فقط وإلا نفس لم ولما المتقدمتان الم ولما المتقدمتين ألم وألم ما هما لم ولما وإنما تسامح المصنف رحمه الله وعدهما فقال ألم وألمه وإلا هما كما سمعت لم ولما وهذا من باب التقريب على المبتد فقط أنه يزاد رأي مثل هذا كأنهما شيء مستقل وهما في الحقيقة ليس بمستقلينه فلكن ماذا من المصنف قد لك روهما نواصل أيضا في ضرب الأمثلة لهما ألم أحسن إليك عندما من ألم الهمزة الاستفهام طيب ولم حرف نفي وجزم وقلب هكذا تعرب ألم الهمزة الاستفهام تفصل فيها تجعل الهمزة على حداء لأنها زائدة على الكلمة وأصل الكلمة لم فزِيدت عليها الهمزة، فعند العرابة هكذا تقول: الهمزة حرف استفهام، ولم على ما تقدم حرف نفي وجزم وقلب. أحسنت. أحسن. في علم الضارع مجزوم بلم، وعلى التسامح الذي صنعه المصنف مجزوم بألم. طيب. وعلامة الجزم يسكون. أحسنته. عندك. ألم نشرح لك صدرك نعم الهمزة الاستفهام <تصفيق> أحسن الهمزة الاستفهام ولم حرف نبجي جسم وقلب ونشرح في المضالع مجزون بلم وعلامة جزمي السكون ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم تفضل الهمز الاستفهام أحسنته حرف نفي وجزم وقلب يأتيكم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامات جزم حذف حرف العلة والكاف مفعول به لم يأتيكم ونبأ فاعل لأنه هو الآتي لم يأتيكم نبأ وهم ضاف والذين مضافين ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم الهمز الاستفام ويعلم ولم حرف نفي وجزم وقلب ويعلموا فعل مضارع مجزون بلم وعلامة جزمه حذف النون أحسنته والواو ضمير متصل في محل رفع فعل والشاهد في الأمثلات المتقدمة هو ألم أنها من حروف الجزم على التسامح والصحيح أن الجزم لم فقط والهمزة هذه زائدة عليها طيب عندك أن تقلل ألم ألم أكرمك نعم وأصلها ألم ما يشت لما زيدت عليه الهمزة كلم، فضل لم حرف نفي وجزم وقلب أصل لما حرف نفي وجزم وقلب أحسن أو أكرمك ألم ما أكرمك فعل مضارع مجزوم بلم ما وعلامة جزمه السكون. طيب على حين عاتبت المشيب على الصبا، فقلت ألما أصح والشيب وازع ألما أصح بس نعم ألما ألم أو الهمز الاستفهام ولما حرف نفي وجزم وقلب وأصحو فعن مضارع مجزون بلما وعلامة جزمه أصحو حذب حرب العلا وهلواو والضم دليل على ذلك حسنته إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعرفوا منا اليقينة إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعرفوا منا اليقينة الهمزة للسفهام ولما حرف نفي وجزم وقلب وتعرفوا فعل مضارع مجزوم بلمة وعلامة جزم حذف النون والواو ضمير متصل في محل رفع فعلى الشاهد في البيت ألمة من الجازم تجزم فعلا واحد إنه حرف وأصلها لما زيدت عليها الهمزات طيب قال ولام الأمر والدعاء أي اللام التي تستعمل في الأمر وتستعمل في الدعاء ولام الأمر والدعاء أي أن هذا الحرف من الجوازم وهو يستعمل في الأمر ويستعمل أيضا في الدعاء فالطلب إما نقونا أمرا وإما نقونا دعاء طيب والأمر يكون من الأعلى للأدنى الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى والدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى <تصفيق> عندما لينفق لساعة من ساعته لينفق بس مه. اللام لام الأمر لينفق هذا أمر لأنه من الأعلى فإذا كان من الأعلى فهو أمر لأن الله أمر العباد بهذا الأمر لينفق طيب واصل وينفق فعل اللام لام الأمر ولا تقول الدعاء فلدها وحدها لام الأمر تستعمل في الدعاء سيأتي مثاله لكن هنا أمر فقط وينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر على جزمه السكون حسن. فلن يكتب الذي عليه الحق. اللام لام الأمر لأنه من الأعلى. يكتب في المضارع مجزوم. لام الأمر حسن وعلام جزمه السكون. لن يكتب واليمل لا حرف عط. وكذلك يملل فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون ليتقي الله ربه ليتقي اللام لام الأمر ويتقي فعل مضارع أحسنته وعلامة جزمه حذف حرف العلاه أحسنته ولياخذوا اسلحتهم نلتقم طائفه منكم منهم معك ولياخذوا اسلحتهم نلتقم هذا غتقدم مجزوم بالسكون بنام الامر لكن نريد ولياخذوا اسلحتهم النام لام الامر ياخذوا فعل مضارع مجزوم بلا من الأمر. علام جزمه. حسنت حذف النون. لأنه من الأمثلة الخمسة <تصفيق> طيب وأنت وليعفو وليصبحو وليعفو وليصبحو وانت عربتنا هذا الأخ وليعفو وليصبحو اللام لام الأمر أحسنت يعفو فعل مضارع مجزوم ملام الأمر وعلامة جزمه حذف النون أحسنت قلواه فاعل وكذلك أيضا وليصبح مثلها لو عاطفة ويصبح مجزم بلام الأمر أحسن طيب والدعاء قلنا الأمر الفرق بينهما لام الأمر والدعاء أن هذا اللام تستعمل في الأمر تستعمل في الدعاء فالفرق بينهما على ما ذكره الأمر يكون من الأعلى للأدنى طلب من الأعلى للأدنى والدعاء طلب من الأدنى إلى الأعلى. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. عند من الإخوة الذين لم يعرفوا في الظل. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ليقضي في نهي. ما فيش أمر. لا من الأدنى إلى لكن لا من أمر تجوز فقط ولا ما في أمر هنا. هذا دعاء سنته. اللام حرف دعاء وجزم. يقضي فع المضارع مجزوم بلام الدعاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة والكسرة دليل عليه أحسن لماذا قلت لام الدعاء لأن الطلب من من الأدنى إلى الأعلى وإذا كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى فهي دعاء وإذا كان من الأعلى للأدنى فهي أمر بين الخلق اذا كانوا متساوين يكون التماس اذا كنت انا وانت في رتبة واحدة لان الامر اما يكون طلب يعني الامر من يقوم نعلى الى الادنى او طلب من يقوم نعلى الادنى فهذا امر وإما ان يكون من العدنى الى نعلى وهذا دعاء وإما ان يكون من مسا مساوا لك من مساوا لك وهذا التماس اسم اعطني القلم اعطني القلم وهذا تقول أمر فيه لكن فيه التماس واضح يسمى بالالتماس إذا كان من مساون لك اعطني القلم وأنت وهو سوا في رتبة واحدة ما أنت أعلى منه له وأعلى منك فهذا التماس فمن الأدنى يكون في حق الله دعاء دعاء إذا كان من الأدنى يدعو الله سبحانه وتعالى ليغفر لي ربي يا رب لتغفر لي, تغفر لي يا رب لتغفر لي, لي هذا إيش دعاء هذا دعاء لأنه من الأدنى إلى الأعلى وإذا كان بين العباد من مساون إذا كان بالعباد إما يكون أمر إذا كان من أعلى كالأب يقول لابنه مثلا افعل كذا افعل كذا أو شيخه يقول له افعل كذا أو أكبر منه سنا مثلا هو أعلى منه رتبة يقول له افعل كذا فهذا أمر وإذا كان من أخيك المساون لك وأنت هو في رتبة واحدة لأنت أعلى منه له أعلى منك فهذا التماس يسمى عندهم وهو أمر عند العراب تقول أمر طيب قال ولا في النهي والدعاء كذلك أيضا لا تستعمل في النهي وتستعمل في الدعاء على ما تقرر معك آنفا فإن كان الطلب أو النهي إن كان النهي من الأعلى إلى الأدنى فهذا إيش نعم إن كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى فهذا نهي أحسنتم وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهذا دعاء وهو طلب أيضا طلب لا تفعل فإذا كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى فهذا نهي وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهذا دعاء لا تقم فيه أبدا لا تقم فيه أبدا مسجد المنافقين فضل ضرار لا ناهية جازم حرف نهي وجزم هكذا تقول فيها وتلك حرف أمر وجزم أو دعاء وجزم وهذه حرف نهي وجزم أو دعاء وجزم طيب لا تقم فيه أبدا فعل مضارع مجزوم جزم بلا ناهية علامة جزمه السكون أحسنته وهذا الشاهد لا تحزن إن الله معنا عندك واصل لا نهية لأن الطلب والنهي هنا من الأعلى إلى الأدنى لا تحزن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخيه وزميله وصديقه أبي بكر <تصفيق> نعم فعل مضارع مجزوم ب لا نهية علامة جسمه السكون ولا تصلي على أحد ولا تصلي على أحد لا ناهية وتصلي فعل مضارع مجزون بلا ناهية على مجزمه ولا تصلي غيرنا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا نعم علامة جزمي حذف حرف العلة وهو أليا والكسر الذنين عليه وأنت ولا تمشي في الأرض مرحا لا حرف نهي وجزم وتمشي فعل مضارع مجزوم على جزمه حذف حرف العلة وهو وهو ولا تمشي أليا والكسر الذنين وأنت ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولا تنسى لا لن لنت عربت, عربت من أنت الملثم هذا هاتفضل الحمد ولا تنسى نصيبك لا ناهي أحسنت لا حرف نهي وجزم وتنسى فعل مضالع مجزوم علام جزمه علام جزمي حذب حرفه إلا وهو الألف والفتح الدليل عليه أحسنت ولا تخافي ولا تحزني لا تخافي ولا تحزني نريد واحدا معك فضل لا حرف نهي وجزم أحسنت ولا تخافي ولا تحزني نراده إليك فعل مضالع مجزوم علامة جزمه ولا تخافي هذا اختاب مؤنث إذا كان الخطاب مؤنث يكون جزم إيش حذف النون وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة ولا مثل الخمسة والياء ضمير متصل في محل رفع فاعل أحسنته ولا تحزني أيضا واصل فيه شاهد أيضا ولا تخافي ولا تحزني لا حرف الواو هنا عاطفة ولا أيضا حرف نهي وجزم تحزني فعل مضارع مجزون بلا علم جزمه حذف النون أحسنت يا فاعل ولا تكونوا من المشركين فضل لا ناهية وتكونوا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية علم جزمه حذف النون أحسنت وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة قال ألا من الأمر هل يقال فيه حرج جزم نعم يقال فيه حرج جزم وإيش المانع طيب فهذا لا في الأمر أو لا في النهي ولا في الدعاء قوله تعالى لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا أنت عربت لهم لا نريد شخص ما نريد واحد نتفضل تقدم ما أن لا تستعمل في الأمر في النهي وتستعمل في إيش في الدعاء فالنهي يكون من لا على إلى الأدنى والدعاء من الأدنى إلى الأعلى ربنا لا تؤاخذنا هذا ما هو نهي ما يصلح إنما دعاء لا حرف دعاء وجزم أحسنته تؤاخذنا في علم مجزوم علام جزميه علام الجز مجزوم بلا أحسنته وعلامة جزميه السكون أحسن عندك أيضا من نسأله أنت أعربت هذا ما عربت جديد هذا الذي بعده طيب فضل ولا تحمل علينا إسراء ولا تحمل علينا إسراء آه هذه هذه أجلان لا الآن من الأدنى إلى الأعلى نعم لا حرف دعاء وجزم أحسنت وتحمل فعل مضارع مجزوم علام جزمه السكون أحسنت وأنت ربنا لا تزق قلوبنا لا حرف جزم ودعاء أحسنت وتزق فعل مضارع مجزوم بله علام جزمه السكون فلا في النهي والدعاء فالحاصل أن الجوازم التي تجزم فعلا واحدا ستة أحرف وهي لم ولما وألم وألم وأصل لم وألم لم ولما زينت عليهما الهمزة فقط وأيضاً لام الأمر والدعاء أو لام الأمر والدعاء أي أن هذه اللام اللامة تكون جازمة وتستعمل في الأمر والدعاء وكذلك أيضاً لا في النهي والدعاء مثل اللام التي في الأمر والدعاء فهذا هو الحاصل بالنسبة لما يجزم فعلاً واحد أن أخذ غيرها قال رحمه الله وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما بعد أن فرغ رحمه الله من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا أخذ يتكلم على الجوازم التي تجزم فعلين لأنه تقدم معكم التقسيم أن الجوازم على قسمين قسم, أو قسم يجزم فعلا واحدا وقسم أجزم فعليني انتهينا من الكلام على الذي يجزم فعلاً واحدا فأخذ يتكلم على ما يجزم فعليني الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى الجواب والجزاء هذا هو الفعل الأول الذي مجزوم بهذا الجاز الذي يجزم فعليني يسمى فعل الشرط والثاني يسمى الجواب والجزاء <تصفيق> طيب وما ما يجزم فعليني إثنى عشرة أداة أو إثنتى عشرة أداة الذي يجزم فعليني إثنتى عشرة أداة بدأ منها بإن لأنها أم الباب فقال وإن فإن تجزم فعليني في ويقال فيها حرف شرط وجزم هذا يحفظ يقال فيها حرف شرط وجزم وإن شئت زلت زلت واستقبال لأنها تخلص الفعل إلى المستقبل تخلص الفعل إلى المستقبل الفعل مضارعي تردد بين الزمنين، فإذا دخلت عليه أداة الشرط جعلته خالصا للمستقبل بعد التردد فهذا بالنسبة لأن الشرطية وبدأ بها كما سمعت ذكر العلة لأنها أم الباب العصل في الجوازم التي تجزم فعلين إن هذا هو العصل وهي حرف باتفاق يقال فيها حرف جزم وإيش وشرط حرف شرط وجزم والسغمال تركه سهل واضح السغمال حرف شرط وجزم جزم لأنها تجزم الفعل الذي بعدها وشرط لدلالتها على الشرط قيلنا حرف شرط لدلالتها على الشرط وهو السببية والمسببية سبب ومسبب هذا هو معنى الشرط إن جئتني أكرمتك إن جئتني أكرمتك دلت على الشرطية أي أن المجيء سبب والإكرام مش مسبب عنه هذا هو معنى الشرط عندهم هذا هو معنى الشرط وسيكي الكلام عليه بيوسع من هذا لكن أنت تحفظ أنك بادئ حرف شرط وجزم هذا احفظه في إن وليس هناك خلاف فيها أنها حرف فهي حرف باتفاق طيب مثال ذلك إن تأتني أو إن تأتني أكرمك إن حرب شرط وجزم أحسنت تأتي فعل مضارع مجزوم على وجزمي حذف حرب علنوه لأكرمك هذا الأول إيش يسمى فعل الشرط حفظوه تأتي فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشرب هكذا تحفظ الاعراب وهو فعل الشرب لأنه سيمر معك في جميع الكتب. وكرمك فعل مضارع مجزوم بإن لأن إن تجزم فعلين نحن الآن في الأدوات التي تجزم فعلين انتهينا من الأدوات التي تجزم فعلا واحدة وانتقلنا إلى ما يجزم فعلين وكرمك فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط هذا الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى الجواب والجزاء فجزاء الإتيان إيش الإكرام والجواب عن الاتيان الإكرام إن يشاء يذهبكم فضل إن يشاء يذهبكم آخر مثال هذا إن شاء الله أظنه جاء الدرس قبل ذلك إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يذهبكم وإن يشأ يُعذبكم نرين هذه العية إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يُعذبكم إن حرف شرط جازم يجزم فعليني فالإعراب يحفظ يا أخوان إن حرف شرط جازم يجزم فعليني يشأ فعل مضارع مجزوم بإن وهو علم جزم السكون وهو فعل الشرط يسمى فعل الشرط طيب يرحمكم يرحمكم في المضارع مجزوم بإنه هو جواب الشرط وعلامة جزمه السكون أحسن والشاهد إن هنا جزمت فعلينه إن جال الوقت ونتأخرت الله المستعان إن شاء الله نحاول نتقدم من أجل ننتهي من الجواز وندخل في غيرها إلهنا سبحانه وحده نعوذ بنا من أنفسنا وعقولنا